وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فقد تكلمنا فيما مضى عن الحياة الدنيا ثم ذكرنا نهايتها التي تكون بالموت وذكرنا كذلك شيئا مما يكون بعد الموت فيبدو أن الأمر يسير في سلسلة متصلة بدايتها في الحياة الدنيا ونهايتها إلى أن يصير الناس إلى الجنة أو إلى النار نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا يجعلنا من أهل النار حديثنا اليوم عن يوم القيامة أحدثكم عن يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنِ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا إِنَّهُ يَوْمُ الْبَعْثِ وَنُفِخَتِ الصُّورُ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنفُسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إنه يوم الخروج يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوحضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنه يوم الفصل يوم يفصل الله جل وعلا بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين انه يوم الدين والدين هو الجزاء يجازي الله جل وعلا الناس باعمالهم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 يتحسر الكافرون وتتقطع قلوبهم حسرات إذ لم يؤمنوا بهذا اليوم ولم يطيع المرسلين ويتحسر المؤمنون كذلك إذ لم يزدادوا أكثر من طاعة الله ومما يرضيه وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنها الغاشية التي تغشى الناس بأهوالها وفضائعها إنها الطامة التي تطم كل شيء فتعلوه وتغلبه إنها الصاخة التي تصخ الآذان فتكاد تصمها من كثرة ما تسمعها إنها القارعة التي تقرع القلوب بأهوالها إنه يوم الخلود فلا موت يومئذ وانما نعيم مقيم او عذاب اليم انه كما سمعتم يوم عظيم فظيع وكيف لا يكون كذلك والارض فيه تدك وتزلزل والجبال تهد وتنسف والبحار تفجر وتسجر والسماء تضطرب وتتشقق والشمس تكور والقمر يخسف والنجوم ستناثر وتبعثر. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت يعني تناثرت وتبعثرت وتساقطت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت يعني نفائس الأموال يراها الإنسان بعينه فلا يلقي لها بابا ولا ينشغل بها فإنه في شيء يغنيه وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت يعني أحرقت وإذا النفوس زوجت يعني جعلت ازواجا يلحق النظير بالنظير يلحق الكاثر بالكافر واليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني والمؤمن بالمؤمن وإذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت يعني طويت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت يعني قربت للمؤمنين علمت نفس ما أحضرت فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهية تكون يومئذ واهية ضعيفة عهدنا بها أنها قوية متماسكة متينة إنها لهول ذلك اليوم تضعف وتتشقق وتتفطر بل تمور وتضطرب وتتحرك بسرعة ويتغير لونها ويختلف حالها فيان الله فيان الله لهذا اليوم ما أفضعه وما أفعبه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد من هول ذلك اليوم تتقطع الأنساب والعلائق فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا يسألوا بعضهم بعضا عن حالهم وشأنهم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ويكون أمر المجرم فوق ذلك قال الله جل وعلا ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يرونهم بأعينهم يرى أمه وأباه وأخته وأخاه وصديقه الحميم فلا يسأله عن حاله فإن له يومئذ ما يغنيه يبصرونهم يود المجرم اسمع لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا وإذا أردت أن تعلم أكثر وأكثر عن فضاعة ذلك اليوم وعن هوله وعظمه فعلا ما يكون عليه حال الولدان يومئذ الذين لم يذنبوا ذنبا ولم يخطئوا خطيئة ولكنهم كما قال الله جل وعلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الحمد لله رب العالمين الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يبدأ يوم القيامة فكيف تكون بدايته فكيف تكون بدايته إن بدايته مؤلمة موحشة يبدأ ذلك اليوم بأن يموت كل من على الأرض كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وإنما يكون ذلك عندما ينفه في الصور أتدرون ما الصور إنه القرن أو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام معلنا بداية يوم القيامة بعد أن يأذن الله جل وعلا له قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم يعني كيف أتنعم في الدنيا وإن صاحب الصور قد التقمه يعني جعله في فمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ونظر بعينيه إلى العرش كأن عينيه كوكبان دريان ينتظر متى يؤمر فينفخ في الصور قال الصحابة يا رسول الله فما تأمرنا قال قولوا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 ويكون بينهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعون ينزل من السمائن فينبتون كما ينبت البقل فليس من شيء في بني آدم إلا ويبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب هي عظمة صغيرة تكون في أسفل ظهر الإنسان هذه لا تبلى ينزل الله جل وعلا الماء من السماء فينبت الناس من ذلك العظم الصغير كما ينبت البقل يركبون منه يوم القيامة أخضر الله جل وعلا عن هذه الحقيقة في كتابه العزيز فقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا امتقالة هذا في الدنيا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل استمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هكذا يخرج الموتى يوم القيامة ونفخ في الصور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 ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اللهم اجعلنا من الامنين يوم الفزع الأكبر اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم انطف بنا اللهم ارحمنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسائر حكام المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين